بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اعتنا عنهما له وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من is to...